فَلَمَّ دَخَلُ عَلَيْهِقالَاُ يَ أَيُْوهَ الْعَزِيزُ مَ السَّنَ وَأَنجْل نََقُّرُّ وَجِئنَا بِبِضَاتِم مُزْجَاتِم فَأَوْ فِيلََكَيلَ وَتَ صَدَّّقَ عَلَينَ الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنا كَلَّا أَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن اتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لا خاطئين قال لا تسري ب عليكم اليوم يوم الله لكم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 إِنَّكَ لَفِي <تصفيق> ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ